نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم صعد الممبر ذات يوم وإذا به يتكلم مع الصحابة بكلام عجيب الصحابة ما زالوا في أرض الدنيا ومازال الواحد فيهم يحلم بأنه سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم ومازال عندهم آمال وطموحات ولكن صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كان له واقع عجيب فلما صعد المنبر قال أريد الجنة والنار في مقامي هذا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وتكلم عن الجنة وتكلم عن النار قال أرأي أرأيت خيرا وشراء بأن نسب الخير كله بالجنة والإنسان إذا دخل النار فهذا هو الشر ثم قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال أنس رضي الله عنه فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغطون رؤوسهم ولهم خنين وإذا بعمر رضي الله عنه يقوم يقول يا رسول الله تغذينا بالله رب. وبالإسلام دينا وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا حديث رواه البخاري وجماعة ولكن لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إنما أراد شيئا واحد لما تبقى أنت على أرض الواقع وعندك أمان مطلئ ما تتخاف، ما تعمل؟ ما تتحرك؟ لذلك أخوانا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان عنده بعد نظر عالي جدا. لما صعد المنبر أراد أن يرشب الصحابة وأن يحرق قلوبهم للآخرة ثم رمى بين أكتافهم بهذه المقولة الله لقد رأيت الجنة والنار خلاص عرض عليه الأمر وسيكون الأمر يعني واقع عمل أمامه أمام الصحابة ونقلهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة يبدر اسمها الرحلة إلى الدار الآخرة بس أنت لسه على الأرض لابد لك من التعلم المبتدى والمنتهى ستبدأ الزين وستنتهي فيه, فيه وإيه المطلوب منك وإيه اللي انتهت تستعمله ولابد لك أن تنضبط وتحدد المنهج والطريقة التي تسير عليه وما هو الزاد وما هي الرحلة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنه شيء همس لا وضع للصحابة قيود وكان بين اللحظة والأخرى يتخولهم بالميع يعني كل شوية فترة كده يقول لهم اتقوا النار شوية كده من يبي على الجنة إذن بيحرك القلوب فجاء بعض العلماء وشرح الحديث وقال عين كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قلوبهم رقيقة لذلك سرعان ما تنزل دموعهم شوف الكلام بيربط بين القلب وبين العين يقول لك سبحان الله إذا خشع القلب خشعت الجوارح وإذا خشعت الجوارح نزلت إلى أمر الله عز وجل فكان الدين في قلوب أصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم عالي لذلك القلوب تتأثر بأقل شيء والواحد فيهم ربما كان يعني الصغيرة يعني أي شيء يقع هفوات كان يعدها من الكبائر ليه لأنهم خافوا كل واحد منهم يخون خوف من أم من أمور مع معينة إما أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ثم يحرم منه ولا يدخل الجنة شوف الهدف والخوف وإما أن يدخل أو أن يدخل الجنة ويحرم رؤية الله عز وجل ولا يتجلى له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم رائعين، كما صح عنه والآخر قال خشينا أن نكون من أهل النار ونحن لا ندري يبتلت مراحل كل واحد من الصحابة خاف منها فالعلماء قال إيه قال لما ارتفع الدين وحدد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الهدف صاروا خلفه لذلك سرعة استجابة أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم سريعة جدا حتى أن بعض العلماء علق تعليق جميع جدا قال إيه؟ قال حب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه له رزق ده رزق مش بييدك بيدي ولا بيدي لأن القلوب دي بيدي الله عز وجل يحركها كيفما شاء طب انت, انت, انت وضعك انت إيه؟ ما هو الطريق وما هو الهدف للنجاة من النار والسير إلى الجنة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. طب نكمل الحديث الآخر حتى نربط الحديث بعضها ببعض. قال أنس كما عند البخاري وغيره. ماذا قال أنس؟ قال والله إني أراكم يعني تفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر. ركز معي. كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المبيقات. يقول البخاري يعني من المهلكات. بفسر الحديث. طب إيه قول أنس؟ مع لقال النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لك إيه نحن كنا في زمن النبي بنخاف وكان الواحد فينا ربما يقع منه الزنب الواحد يشعر بأن جبلا سقط عليه وكلكم تعلمون القصة رجل زراعة امرأة في بستان في بستان فعالجها فعلاجها تم لا جاء للنبي يرتجف وقال يا رسول الله أصبت امرأة ووقع مني كذا وكذا غير أنني لم آتيها يعني لم جامعه ولم يأتيها كما آيات الرجل امرأس فثكت النبي صلى الله عليه وسلم وكان التشريع مازال ينزل فنزلت الآيات أقل الصلاة طرف النهار وزلفا من أي فعمر رضي الله عنه فرح وقال يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة يعني لن نحن كلنا قال نعم يا عمر بل للناس كافة أبشر يبقى فتح البال يبقى الوحث كان يرى ذنبه كأنه جبل يسقط عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه له تعليق جميل جدا قال أيها الناس إن الله عز وجل فتح باب التوبة فمن وقع منكم في كبيرة فليتوب ها؟ طيب ولا تيأسوا وإياكم ومحقرات, الزنوب ها؟ وإياكم ومحقرات الزنوب فإن الله عز وجل يحاسب عليها يعني عايز أقول لك إيه يعني أقول لك لما تقع في أمر عظيم افتح باب التوبة لما تيأسوا من رحمة الله ولما تقع في ذنب لابد لك من الرجوع والاستغفار لأن الله عز وجل لا تختر بالله لأن الله عز وجل يعذب على ذلك حتى إن عبد الله بن مسعود برضه وقف خطيبا وقال إيه وقال أيها الناس إياكم وصغائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضل عليها وقال فإنها تجتمع على قلب العبد فتهلكه طيب لما تكون عندك العلم ده كله لابد لك أن تعلم بأن الطريقة إيه هو أن تشتند ما حرم الله عز وجل أدوعته وإياك إياك ثم إياك أن تغتر برحمة الله وتفعل الزنب الصغير ثم تكون مصرا عليه فيظلم القلب فترتكب الكبائر لذلك النهاردة أنت أي واحد من الجمع المدخنين ويفعل زنب قل له أول سجارة قال ارتجف ويهتز ويخاف لكن سجارة ولا سجارة وزارة صار مدمنا كذلك أصحاب الذنوب والمعاصي في بداية الأمور الأمر صعب ويخاف الله عز وجل يبال لما تربط الحديث الأولان بقول أنس تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف لك الحجاب عن أمر الآخرة وانتجعت في الدنيا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا دلنا عليه من خير وما وقع من شر إلا وحذر الأمة منه طب أنا أنا مهمتي إيه أنا أيها السائر لله الله عز وجل مهمتك إيه لابد لك أن تسرق لك بد لك أن تتخفف من زنوبك ومن أسامك طيب خذ الحديث الثالث اللي هو يعتبر إيه؟ مكمل لهذا حديث ابن عمر قال إيه إذا مات ابن آدم ركز معايا ما حتى الجاهدين إذا مات ابن آدم طيب رأى مقعده من الجنة والنار يعرض عليه غدوة وعشية في رواية تانية لأبو هرير يقول فإن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار يظل كذلك حتى يبعثه الله يوم القيامة وقام قال صلى الله عليه وسلم يعني الشاهد من الكلام ده إيه لك ركز إن انت لو رأ... النبي صلى الله عليه وسلم كشف لك الغطاء وقال لك لو تعلمون ما أعلم رأيت الجنة ورأيت النار وألس قال تفعلون أفعال يبا زنوبهم طيب لو أنت حملت هذه الأوزار على رقبتك وكنت من أهل الجنة وغفر الله لك فهنيئا لك طب إذا كنت انت من الرجل الثاني من أهل النار الله وأياك ما هو مصيرك بجرد بمجرد أن تموت أن تموت ترى مكانك في الجنة أو في النار ومش كده وبس لا والأمر صعب بمعنى إيه ان الأمر التزال في العذاب أو في النعيم على اختلاف تفسير الحديث إلى أن يبعث الله عز وجل يوم القيامة طب ده مش تبدأ مشكلة مصيبة لماذا لأن العبد إذا مات انقطع عمله كل هذه الأحديث إنما تدفعك للسير إلى الله لابد لك أن تسرع ولابد لك أن تحدد الهدف ثم تقف مع نفسك وقفه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يخونا في مجمع من الصحابة هم في الدنيا قال لك العلماء حتى يتخففوا من الدنيا ولا تشغلهم عن أمر الآخرة أنت النهاردة كل تفكيرك أو تفكير غالب العباد حذر في أمر الدنيا وتركنا الآخرة قلما واحد بس. يذكر أنه مثلاً لما يجلس مع نفسه كده أنه سيموت طب ممكن تكتب وصيتك صعب شوية ليه؟ لأنه ستموت والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئين يا بيته ليلتان إلا وصيته عند رأسه حتى ابن عمر كان بيسافر بها ليه؟ كلما طغط عليه الدنيا نشر الوصية وكتبه إيه المشكلة في كده؟ أن يذكر نفسه بالآخرة كذلك كان سفياني سفيان يضع ورقة في جيبه يقول يا سفيان اتق الله او لا يعذبنك. يبقى يبا في حرك وفي دفع وفي موجه طب النبي كان يوجه اصحابه طب انت النهاردة بين يوجهك يوجهك الكتاب والسنة هم الهدف وهم الطريق هذا اول شيء والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت التشريع ومع الصحابة كان يتقى به يعني ايه زي ما انت شايف كده الأحديث. يقع زم يروح يقول له طهرني يا رسول الله عندي مشكلة مع زوج يحلون المشكلة ينزل التشريع لكن بعد موت النبي صار الأمر سقيلا لذلك غالب الصحابة يخونن زوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليه كان كل واحد فيهم يدور على مخرج سعد بن أبي وقاص ترك الإمارة خالد جاهد في سبيله حتى أسخنته الجراح ومات عمر ظل على العهد أبو بكر رضي الله عنه قال والله لو قاتلنا من فرق بين كذا وكذا حتى تقطع هذه السالفة يعني كل واحد من الصحابة وجد له مخرج طمأ وقري في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة كلها وراء الصحابة رضي الله عنهم في الجنة وبعضهم كان خامل الذكر بس كلي خلاوات كده مع ربنا وكلية أشياء سبحان الله يفوز بها من منكم سمع عن سعيد ابن زيد ابن عمرو بن فرعون فش حد هو لعشرة حديث بس وليترجمه قديك إذا سطر ولا سطرين وكان من أهل الجنة يقال خامل الزك، ولكنهم من أهل من أهل الجنة. طب وصل الزي؟ قال لك إن الصحابة كان لهم منهج محدد عشان ما تضيعش الوقت والعمر يضيع من بين إيديك مسرع. طيب في حديث آخر يوضح لك المسألة ويقرب لك المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة. ركز بقى في الحديث جامد عشان تعرف قدرك وزنك. انت بتزن نفسك وبتعدل قدرك إما أن ترفع وإما أن تنزل. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح ومستراح منه طب jakie المشكلة كما قال ربنا جل لا عمرك إنهم لفي غمرته لفي سكرته من ايه يعمهول لعمرك إنهم لا ايه لفي سكراتهم يعمهول طب انت حذرت في سكرات لحد ابنت لابد لك أن تفيق فلما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال ايه مستراح ومستراح منه صحابة تعجبوه وقالوا يا رسول الله ما معنى هذا مستريح ومستراح منه اسمع عشان ايه تضع لنفسك خطة فقال اما العبد المؤمن فمستريح من نصب الدنيا الى رحمة الله عز وجل نسأل الله جل وجل نكون منهم وأما العبد الكافر هيستريح منه العباد والبلاء والشجر والدواب يبقى عندنا كده قسمين قسم مؤمن والقسم الآخر كافر طب ما فيه قسم في النص اللي هو إيه وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سياء قال العلماء هم تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء إيه عفى عنه طيب إيه المشكلة عند ده المشكلة قال لك إيه قال لك المشكلة أن تخطر لنفسك أن تكون إحدى الرجلين ولا تكون الثالث لماذا؟ لأن الأمر صعب أنت متخيل إن أنت مثلا إذا كنت على درجة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ولم يقل المسلم لأن المؤمن أعلى درجة والإيمان يكون في القلب فلما قال مستريح كما تعلمون بأن الدنيا سجن من يخونه المؤمن وجنّة من الكافر فقال فقال العلماء بأن المؤمن يكابد الصبر على المعاصي وعلى الطاعات ويقدم من نفسه لأخرته فإذا وصل إلى الله عز وجل أكرم نزله يعني أمن إيه رفع قدره، مستريح ومستراح منه طيب وأما الكافر قال فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب كل منفى على الأرض يتضرر من وجود الكافر لأنه ظالم لنفسه بالشرك وظالم لغيره لأنه لا يتق الله عز وجل في عباد الله ولأنه يحمل الأرض ما لا تطيق قال ويقطع الأشجاء ويظلم البهاي ويفعل ويفعل ويفعل كل هذا قاله العلماء تفصيلا لهذا الحديث طيب منظمة حقوق الإنسان من الكلام هذا كله هذا الكلام إنما هو محدث إنما وجد الرجد الرحمة في دين الإسلام وكما تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حيث والحديث حسن رواه داود جماع وجد جملا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يبكي ثم جلس بين يديه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين صاحب الجمل؟ هو رحفي قال أنا يا رسول الله قال جملك يشكو إلي إيه الشكودية قال إنك تجيع وتتعب طب هذا الرفق بالحيوانة لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد على القاعد لذلك الكافر يحمل الأرض ما لا تطير ويحمل نفسه وغيره ما لا تطير فإذا مات استراح كل منه هو أبو مش كان رأس هذه الأمة فلما مات يعتبر إن شاء على المسلمين حم لأنه هو الذي كان يسعر الله فأنت لابد لك أن تبحث لنفسك عن مخرج إما أن تكون عبدا مؤمناً فحينما تقبر على الله عز وجل بعمل صالح تكون في رحبته وإما أن تكون من الذين خلطوا عملاً صالحا وآخراً سياء عسى الله أن يعفو عنك أنت تحت المشيئة وأما الآخر فنسأل الله عز وجل أن لا نكون منهم أبداً لأن الدنيا خلب أختم معك بحديث يكمل لك هذه المنظومة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا والإنسان إذا فتح قلبه للسنة استطاع أن يحدد هدفا ويسرعا لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما كان هدفه وهمته العالية إلا إنقاذ البشرية من الكفر إلى التوحيد يخرجهم بس ده الأصل لماذا؟ لأن العبد إذا علم بأن ما عند الله باق وما عنده ثاني سيبذل قصار جهده، هيشتغل، هيفعل حتى لا يحرم لا يحرم نفسه من أن يشرب شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وقافا عند حدود الله، ويكون من السبع الذي يظلهم الله عبر الزل في ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بآخر مراحل عندك، أنت دلوقتي في مراحل. كشف لك الغطاء عن الجنة، وكشف لك الغطاء عن صغير الذنوب، وكشف لك الغطاء عن العمل الصالح وعن العمل الطالح وكشف لك عن كل شيء وحس في القبر وما ذال لك على قيد هذه الحياة هذه الرحلة إلى الدار الآخرة شيء واحد بس أتدري ما هو حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أتبعه ثلاث أهله وماله وعمله وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهل لأنهمهم هم رأس الفساد بمعنى إيه قال لك أتبع الميت أهلا كم من أهل أشقوا ميتهم بمعنى يا أخوانا قال لك أن أنت ربما تقول مثلا وصية الوصية دي تصل تصل ما تقول لي محمد ليه ثلث المال أو ربع ثلث المال أو اصنع بتلث المال كذا وكذا قال فياتي من كان له حظ في هذا المال ويحشر على وصيتك أم أهلك أم فبدأ مستعجلين عليه كل ما يربط أهلك بك حشتين. الغسك والصلى لو صلوا والتوصيل. أما ما بقي فهو حظه وأنت تنسى بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن أهلك ربما تقاتل عليهم في الجاهلية بمعنى إيه أن تقوم بتعارك وهو على خطر وعاصي لله عز وجل وتقب بجانبه تنصره فممكن يظلك ولو قتلت على هذه الحالة لقتلت وأنت ظالم لنفسك وأنت تعين على معاصي الله وتعاون على البر والتقوى وتعاون على, على اسم العدوان طب يأتيك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيه إن وجدنا بأن على أمة ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ يقولك لأن أبويا بقبل ستين سنة بيعمل الأعمال دي. طب دبيدة وخرافات وما ينفعش تروح ندسوقه، ما ينفعش تقول لك لا بس أبويا موصيني كل سنة لازم أروح. ويبدأ أنا أصنع كذا وكذا وكذا. إذا أنتي بلي المخالفة للشريعة طوعية لأهلك. طيب يقف مثلا بعض النساء من الأهل أو بعض الأهل ويقول لك إذا فعلت كذف عن تحرام عليا. وهو مخالف. تب أن تفعل ولا لا تفعل طب أبوك حالف لا يصلك والدتك لو أنت انتحيت طب أبوك حالف كذا كذا كذا لا يسيب لك البيت ويمش إذن هناك مشكلة عظمة بين الرجل وبين أهلك وأنا أسوق لك قصة سريعة كلكم تعلمون أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الغزوة وخرج أبوه بالسيف لأبوه وخرج أبو عبيدة رضي الله عنه فإذا بأبي عبيد يبحث عن أبيه في وسط المشركين ثم أقبل عليه ثم أطاح برأسه ده أبو يا أخوان قال لك لا هنا كفر وإيمان ولو تركه لقتل غيره فكان الواقع إيه لابد له أن يكون له موقف فاختار الله ورسوله على أبيه إبا كرمه الله عز وجل وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة إبا دي رفعة مش رفعه. لما تخلى عن الأهل رفع الله عز وجل وأبدله بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نصلي في هذا وماله المال يخون العلماء فاصروا بأشياء ممكن السيارات اللي أنت سيبها تركب حتى توصلك وممكن مثلا بعض الضواب وممكن بعض العبيد وممكن بعض الموظفين عندك في الشركة وبعد من بينك وبينه مصالح دنيوية كلها تبع للمال طيب ممكن الأهل ما فيش إخلاص وممكن أصحاب الأموال وأصحاب السيارات اللي انت بتشغالهم برضو جيل لك مجملة طيب كل هؤلاء يرجعون إلى مكان عليك ويبقى معك عملك يرجع اثنان ويبقى واحد ألا وهو العمل الصالح وإن كان طالحا يبقى معك ليكون وزرا عليك وفي حديث البراء كما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وضع العبد في قبره رأى رجلا في حلة أو في ثياب جميلة وجه أبيض منير فيقول من أنت؟ إني لا أعرفك. يقول لا ألا تعرفني؟ أنا عملك الصالح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلما تقبل على ربك وتقدم وتحدد الهدف وتعلم أنك ستسير خلف نبيك صلى الله عليه وسلم أنت على الدار. ستصت ومبتغات الجنة. يبقى رحلة إلى الدار الآخرة. وأخذان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الدار الأخرة كل هذه القواعد وهذه العقبات لابد لك أن تجتاز هذه العقبات حتى تسلم طيب أي ثاني؟ قال وإن كان على غير ذلك جاءه رجل أسود الوجه ثياب منتنى ورائحته كريهة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه يقول له من أنت فإن وجهك خبيث وريحك منتنى من أنت يقول له أنا عملك السيء لا أفارقك أبدا يبقى أنت على مرحلتين كلانا على شفا جرف نهار إما أن يكون في الجنة وإما أن نكون في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لماذا قال العلماء من هول المطلع أو بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه نختم بهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فأسأل الله عز وجل أن يلقلنا الحجة وأن يكون شافعا لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يغفر لمن خرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان في سبب في اجتماعنا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا أقول قول هذا وأن الله لي ولكم أحسن الله لي